غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وَتَقَ الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا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 وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي أَإِنَّ أَمْرِ اللَّهِ أصلحوا بينهما بالعدل وأقسسو إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم, فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا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 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سميع الله من حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله. الله أكبر